Bismillahi こ r のころのころのころのころ i ころのころ bismi r のこ b i k ろのころのころのころのころの a ろのころのこ a のころのこ a のころのころの r ろのころのころのころのころのころのころのころ a ころのころのころの l ろの a l のころのころの a ろ a m ろのころのころのころのころ a ころ n ころのこ ان ا ا ن س ا ن ليطغى أ ر آ ه استغنى ان الى ربك الرجعا ارايت الذي ينهى عبدا إ ذ ا صلى أ ر ا ي ت إ ن كان على الهدى أ و أ م ر بالتقوى ا ر أ ي ت إ ن كذب وتولى أ ل م يعلم ب أ ن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعن ب ا ل ن ا ص ي ة ن ا ص ي ة ك ا ذ ب ة خ ا ط ئ ة فليدع ناديه سندع ا ل ز ب ا ن ي ة كلا لا تطعه واسجد واقترب